Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulilla, lilla vi, jola, ponsama, jola, jola, jola, jola, jola, jola, jola, jola, jola, jola, jola, jola, jola, ثُمَّ مَنَعَ عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتُونَ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّكُمْ مِنْ لَا كَانُوا عَنْهَا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 في قرطاس فلمسوه بعيدهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي ثم لا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 ومنظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل كَتَبَ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. 119. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 110. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم 111. قل أضير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض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 وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادا قل الله شهد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء وَالَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثم مَا نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَأَيْنَ شُرَكَاؤُهُمْ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿33﴾ اُنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُنَّ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ربنا. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو موسين ولو ترى اذ انقفو عنا 111. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون 112. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَاحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا 119. حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين 110. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ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 ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم لما ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم وبكم صم في صم وبكم في الظلمات ومن يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صلاة مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين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 قُلْ أَرَعِيتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبَصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَاهٌ غَيُّ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْطِفُونَ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بوتة أو جهرة هل نهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزاء الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إنه إِن نَّتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ يُفِي عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابٍ عَلَيْهِمْ من شيء تطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضه ببعض ليقولوا, ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أهؤلاء اليس الله بأعلم بالشاكرين واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسي الرحمه انوما من عمل منكم سوء ان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 وقد ضللت إذا وما أنا من المهددين قل إني على بينة من ربي وكذبتم مَا ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ولو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب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 114. ويقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون 115. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاءوا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 يُرجُلُ لَكُم أَوْ يَلْبِسَكُم شِعًا وَأَذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ اُنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلٍّ نَّبِيٌّ مُسْتَقَرٌّ وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين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 تو بنفسا نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ليس لها من دون الله ولي ولا شفع وان تعدل كل عدل لا يقفذ منها اولئك الذين ابسنوا بما كسبوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَادُوا يَعْطِيلُ فِي الْأَرْضِ حَيْرًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَأْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِمُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرى تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْنَا اللَّيْلُ رَأَيْتُ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا فَأَتَى الْعِير قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا فَأَتَى الْعِير قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكون من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازرة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشيك وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ أَزَارَ رَبِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ خَافُما إِن شَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا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 وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كلهم من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوط وكل فضلنا على واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم 117. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدين قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين 118. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر 117. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا 118. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أم القرى مَنْ خَافَ مَقَامَ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ في رَمِيمٍ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 وَلَقَد جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمُ مَا خُوّلَكُم وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ طَغَى بَيْنَكُمْ وضل عنكم ما كنتم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تغفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا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 119. فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون 110. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فج مِنْهُ حَبًا متَراكِبَا وَمِن النَّخْْلِمِ قَعاقٍ وَانُ داََةُ وَجَات وَجََّّاتِ مِن عَنابِ وَزَّيتُونَ وَرُ نَ مُشْنَ ب 124. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 125. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فعبدوا.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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اسْتَطَعُوا وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْهِمْ حِفْظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا ذِנَا مَلؤُم ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَنَّ دَأْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُل إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا انْشَأَ عِبَادَكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ولو أننا نزلنا اليهم الملائكه وتكلموا الموتى وحشرنا عليهم كل شيء طب لما كانوا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن 119. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخر فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَقُولُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ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 كذلك زين للكافرين مَا كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وَمَا الشَّعْرِ وَإِذَا جَاءتْهُمْ آيَاتُنْ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَلَمْ يَكْفِهِمْ أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ رَبَّهُمْ ۗ قَالُوا وَلَا يَسْتَوُونَ ۗ وَعذَل شَددُ بِمَا كانَوا يَمكُرون فَمَي يردِ الَّ وَي يَدو يَشِرَح صَدَرَهُ للِإِسلامام وَمَْ يُردَ يضَّهُ يَجعل صَدَرَهُ ضَييبًا حَرجَ كََّ ماَا يَ الصَّعَدُ في السَّم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 وهو ولي بما كون يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا, ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغ حَنكم ال وَكَذَالكَنُ وَّ بَعض الظَّالِمينَ بَعْضُ بِمَا كانَوا يَكْسِبُون يا مَشَر الجِّ وَإِنس لَمْ يأدِكُم رسُنُ مِكُم يكُُّونَ عَلَيكُم آياتَتيِي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغروتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذٰلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا وَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ يُذِرُّ الرَّحْمَنَ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 وما هذا لشركائنا فام ان كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما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 وَقالَاوا آادِه أَعُ وَحَرثٌ حِجررُ لَا يَطَامُهَا إَِّ مَنَّْ شَ بِزَامِهِم وَأََّامُ حُرلِمَةْ بُهُورهَا وَأَنعَامُ, وأنعام ل يَذكُرونَ اسممَ اللَّ يعَلَهَا اسممَ ل يَذكُرَ اسمْمَ اللهَّ يَعَلَْ يفْتِرَ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ سَيَجْزِي سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ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 وَهُوََّ أَن شَجََّّاتِ مَّ رُوشاتِ وَغَيرَ مَوشات وَنَّخْلَ وَالزَّر مُخْتَلِفًا أُكُلم وَزَّْتَُ وَرم م نَ متَشابِهَ وَغَْيرَ مُتَشابٍ كُل مِ فَمَرذَا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمْلَةٌ وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرما من الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرما من الأنثيين أم مَاشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْيَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ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 رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر وغير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والونم حرمنا عليهم شحومهما إِلاَّ مَا حَمَلَتْهُ رُومَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظَمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّي ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعٍ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما شركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء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 وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِنُونَ قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقرضوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسطة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 119. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعله بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أفضل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 كِتَابٌ لَكُم نَا هْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَ كُتُبٌ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ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 يم يأتي بضُ آياتاتِ رَبّكَ لا ي فََفْس إم وَلَتَك آمََت منِ ق لم تك آمَت مِ قَب وَوكَ سبَت في م خير قُن تَظِر إ م تظرون إ 119. الذين فروقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئه بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها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 وما كان مِنَ المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَنزِعُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوََّ جَلَكُمْ خَلَِ فَ الأررض وَرَفَ بَعْضَكُمْ فَوقَ بَعْضٍ دََجَات لابْلُ وََكُم لَِبْلُ وَكُم فِي متَكُمْ إِ رَبَّكَ سرَرِيعُ الْعقَابَ وَإِنَّهُ لَوفُور وَحيِيم